والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلّ ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فتوضع ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ووان وجدك عائلا فاغن فام اليتيم فلا تقهر وان مسا الى فلا تنهر وان ما ربك فحدث